بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَرَى بَنِي النَّاسِ حِسَابَهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْخُذُهُم مِّن ذِكْرِ من رَبِّهِم مُّحْدَثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَ تَنْقُلُبُهُمْ وَأَسِرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ وَالَمْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْسُونَ اسْتَهْزَاءً وَأَنْتُمْ تُدْفَنُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ السميع العليم بل قالوا أضغط أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم وَيَجِئُ أَهْلُكُنَا فَهُنَّ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وما جَعَلْنَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَلًا كَانُوا يَعْمَلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا قَائِلِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ وَعْدًا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَمْنَسْنَا النَّسْرِفِيلِ لَقَدْ أَنزَلْنَا إليكم كتابا قُمْ أَسْلَا سَ تِلْوُن وَكَيْفَ قَصَّنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ فاركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا حتى جعلناهم حصيدا صامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أرجنا أن نستقذ له ولمتقلناه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 يكبرون عن عبادته ولا يتحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفكرون أم يتخذوا آلهة من الأرض هم ينشعون سجد سجد فسبحان الله رب العرش العظيم لا يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أَمَّن يَحْفَظُ مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَٰذَا كِتَابٌ مِّنْ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مارضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداه سُنَّةَ حَيَاتِهِمْ بَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ شيئاً فيه يشفقون ومن يقول منهم اني الههم من دونه فذانك نجيزيه جهنم كذلك نجزين ظالمين اولم ير الذين كفروا كَانَ سَارِتًا قُمْ فَفَتَقْنَاهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنفُسَ فَمِيدًا بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جعلنا لدشر من فَأَمَّا إِنْ مَتَّفَهُنَّ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَبِئْنَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْقَيْنِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَسْتَغِيثُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِرَحْمَنٍ كَافِرُونَ أَهُمْ بِرَحْمَنِهِمْ كَافِرُونَ قُلْ كُلٌّ سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن تَتَسَاءَسُ بِأَسْهُمٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ وَأَلَمْ كَانَ يَسْتَهْزِئُ بِالرُّسُلِ مِنْ طَالِبِيكَ وَأَلَمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهَا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هم عن ذكر يطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل مسعنا هؤلاء وآباءهم حتى يطال عليهم العمر أفلا يرون أن ما نأتي الأرض ننقصها من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 ليقولن يا ويمنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين للقصة ليوم القيامة فلا أفضله نفس شيئا وإن كان ندقا لحبة سئلنا بها وكفنا بنا حاسبين ولقد قالوا وجدناك انا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قال ان جئت بالحق ام انت من الظالمين ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجبرين فجعلهم جذابا عَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَسَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَبِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون منكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل سلاما على إبراهيم وأراضوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارثنا فيها للعليم لَن سَوَّاكُمْ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ أُمَّتِي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ لوطا انسيناه حكمه وعلما اولئك من القريه التي كانت تعمل الخبائث ان لم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا ان صالح وروحا اذ نادا من قبل فسجدنا ادم فنجيناه واهله من الكرب العظيم وانصرناه من القوم الذين كذبوا بايات الله كانوا قوم سوء فَلَهُمْ أَجَلٌ وَعَدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ فُشِشَ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَقُلْنَا آتِنَا سَخَّرَ لَنَا الْعَذَابَ دَجْبَالَ يُسَبِّحُ لَنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمَ اللَّهُ صُنْعَ سَلَامُ لَكُمْ لِتُحْصِلُوا مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أنتم وَالَّذِينَ لَا يَمْنَعُونَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكَتْ فِيهَا وَقُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ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 رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنبهم وَلَا أَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَسُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْقَوَمَ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 كاموا لنا طاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وكم فاعبدون وثقطع امرهم بينهم كلن الى راجعون رادع فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتب رَحِمَ عَلَى قَرْيَتِهِ أَهْلَكُهَا لا لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في وقلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون منهم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 تَبَوَّأَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشَاءَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاؤا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما ينقل